إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من ننثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركاء قالوا كما منا من شهيد وظل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا من دعاء وَإِمَّا أَسَّهُ الشَّرُّ يَأْتِ وَسْوَأَنُ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ لَيَقُولَنَّ هَذَانِ وَقَضَاءٌ أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةٌ وَمَا الساعة طائمة ولئن رجحت إلى ربي إن لي عنده للحسنى الَّذِينَ الذين بِمَا عَمِلُوا عملوا مِنْ من عذاب وَإِذَا وإذا أنعمنا على بجانبه وإذا مسوا الشر فذود عائذ عزيز خذ رأيتموه كان من حيدين له ثم, ثم كفرت به من أضل من هو في شقاق بعيد سنريه آياتنا في الآفاق سنريهب آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى, حتى يتبين لهم أنه الحق اولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في برية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين سينطاف كذلك يحيي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو الألي العظيم يكاد السماوات يتفقرن من فوقهم والملائكة يسفحون بحمد ربهم ويستغفرون, ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله غفور رحيم، والذين اتخذوا من دونه أولياء، الله حفيظ عليهم، والذين اتخذوا من دونه أولياء، الله حفيظ عليهم، وما أنتم عليهم بوكيل.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 ولو شاء الله لجعله أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير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 وذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أليم فاطر السماوات والأرض جعل لكم من وَمِنَ أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات ولم يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذين أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أنا قيوم الدين أنا قيوم الدين ولا تتفرق فيه كبر على المشركين ما تدعهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تخرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم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 وقلا منت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأحدنا بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحادون في الله من بعد ما له حجتهم داحظة حجتهم داحظة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله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 الساعة لفي قلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرف الآخرة نزد له في حرفه ومن كان يريد يَحْرُثُ الدُّنْيَا نَوْتَهُ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ أَمْلَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن به اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ فَصْلٍ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ لَرِيمٌ ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون.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 وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويحفو عن, السيئات ويحفو عن السيئات ويعلم ما يفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغاو في ولكن ينزل بقدر ما يشاء. إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما طنط وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته. خلق السماوات والأرض وما بث, فيهما وما بث فيهما من نابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبه بما كسبت أيديكم ويحقوا عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجواري في البحر كنعلا إن يشأ يسكن الرياح فيضمن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صفار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويأكو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في ما لهم من محيص فما الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يَتَنَاهَبُونَ كَذَٰلِكَ النَّسْبُ وَالْفَوَاحِشُ إِذَا مَا غَضِبُوا وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَأَمْرُهُمْ شُورَى غَيْرَهُمْ وَبِمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ والذين إذا أصادهم البغي هم وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق اولئك لهم عذاب اليم وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُور وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ يَقُولُونَ هَلْ لَامَرَدٍّ سبيل وتلاهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من قرف خفيل وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسرون إن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 ومن يؤمن الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من منجئ يومئذ وما لكم من نكير فَإِنْ أعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عليك إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّ إِذَا أَنْقَضَ الْإِنْسَانُ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِنْ تصبهم سَيِّئَةٌ بِمَا قدمت أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ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 انه عليم قدير الله وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحي نوم وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه علي حكيم وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا ما ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراق مستقيم صراق الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور حاميا والكتاب المبين جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم قوما مسرفين وكما ارسلنا من نبي وآياتهم من نبي إن الا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون لا خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهادا وجعل لكم فيها سبلا, لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون.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 تذكروا ثم تذكروا نعمة ربكم ثم استويتم عليه وتقولوا, وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقربين وإنا إلى ربنا مقربون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصطاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه ظل وجهه مسودا وهو كذيب او من يشاء في الحليه وهو في الخصام غير ابي وجعل الملائكه الذين هم حيد الرحمن اناسا اوشهدوا خلقهم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 وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثائهم وكذلك ما اذير الا قال مطرفوها الا قال مطرفوها ان وجدنا ابا على امه وان على اذانهم مقتدون الحمد لله رب العالمين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 سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غذاء نحوى سنقرئك فلا تنسى فذكر النفعة الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها لشقى الذي يصلى النار ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد افلح من وذكر اسم ربه فصلنا بل توثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحب الأولى صحب إبراهيم وموسى دون ولا اتم عبدون ما اعبد ولا انا اعبد ما عبدتم ولا انتم ما عبدون لكم دينكم ولي دين قل الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا احد قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا مقب ومن شر نفاثاث في العقد ومن شر حاسد اذا حسد